مع تحيات المكتب التعاوني بمحافظة الطائف جوهرة أيضا في أهد النبي صلى الله عليه وسلم أن لكم قد عرفتم تلك الجوهرة إنها تلك الصحابية إنها الغامدية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استحوذ عليها الشيطان فأغواها ففعلت الفاحشة ووقعت في الرديلة فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم على استخياء وخوف ووجل تتقدم تتأخر وصلت عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حوله فقالت بصوت حزين يا رسول الله أصبت حدا اطهرني فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم عنها لما سمع الخبر أي مصيبة هذه وأراد أن تستر على نفسها فتذهب فجاءته من الجهة الأخرى وقالت الصائفة يا رسول الله علك تريد أن تردني كما ردت ماعزا فوالله إني خبلا فأعرض عنها صلى الله عليه وسلم علها أن تستتر لكن نيران المعاصية تشتعل في جوفها قالت يا رسول الله إني حب لا فطهرني فقال صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم اذهبي حتى تضعيه لم يسأل عن دارها لم يأخذ عليها كفيل لم يطلب أحداً أن يحضرها اذهبي حتى تضعيه فذهبت السيره وتسعه اشهر ولراها معصيه تشتعل في جوفها تسعه اشهر وهي تبكي بالليل والنهار وبعد تسعه اشهر جاء الوضع وجاء المخاض وجاءت الآلام وخرجت الدماء وصاحت وفجاه بعد آلام المخاض اذ بالطفل يخرج منها ويصيح بين ارجلها فقامت وحملت بعد ساعات من ولاده حملته في لفافته وجاءت بآلام المخاض وآلام النفاس تسير بثقل جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله هو ذا فطح يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم وقد نظر للغلام وهو الرحمة المهدى ما ذنب الغلام ما ذنب الغلام البكر الشاب وبكرت الشابه في هؤلاء الاطفال الذين يريدون لا يعرفون اباءهم وامهاتهم التقيت ببعضهم والله ان بعضهم يقول لو جاء ابي وام الان وقالوا انا ابوك وامك والله لا تكذب والله الاخترن يرن تركني في هذا المجتمع ان اليتيم له خال وعم اما انا لا خال ولا عم ولا اب يقول لي احدهم والله انه ياتي العيد وكل واحد يزور أبوه وأم حتى اليتيم أما أنا فأفعز أبكي إلى الليل أبكي لأني لا أهل لي في هذا المجتمع أتمنى أن الأرض تبتدعني قالت تودا يا رسول الله تطهير قال صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تفطمي وذهبت وأشفر ترضعه وتنظر إليه وتتذكر المعصيه فيحرقها نيران المعصيه ثم جاءت بعد اشهر به ومعه الخبز كسرة خبز دليلا انه اصبح مستغن عن الحليب جاءت وقد مرت سنوات جاءت اليه تسعه اشهر واشهر ما يزيد على السنتين قالت يا رسول الله ذا وطهرني فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك الغلام يلعب بين يدي امه تخيلوا يلعب بين يدي امه قال صلى الله عليه وسلم وقد نظر للغلام من يكفله وهو رفيقي في الجنه فقام احد الانصار وقال انا يا رسول الله انا يا رسول الله فقال خذ فجاء الانصار وتخيل الموقف يوم ان جاء ينتزع ابنها من بين يديها سحب ذلك الابن وودعته باقل النظرات ونظر الطفل إلى أمه وهي تغيب عن ناظريه ما يدري أنها بعد لحظات ستموت وولى الانصاري بعيدا والغلام معه لأن لا يرى مصرع أمه ثم حفروا لها حفة ثم شدوا عليها تيابها ثم قام الصحابة أصحاب الأجسام وأصحاب القوى قام الصحابة فحملوا الحصى والحجارة وبدأوا يرجمونها فتلك الحجارة تنهال عليها هذه بوجهها وتلك بجنبها جنبها ببطنها ومن هنا يسل ومن هنا يصالها وبدأ تصيح والحجارة تنهال عليها والالم فمن كل مكان فذما اشتد بها الالم قامت وولت حاربة فأتبعها خالد بن الوليد بحجر فضربها فقتلها وصالت دم على ثيابه فكأنه سبها فقال صلى الله عليه وسلم له ما ما يا ابن الوليد ما يا خالد والذي نفسي بيده لقد تاب التوبه لو وزعت على أهل المجينة لوسعتهم كتابة توبة. توبة. ويناء. انه القلب الذي تبصر بالمعصيات. وزيان على اهل المدينة من صحابه وصالحين وفستان.